ثم جعل نسله من س ل ا ل ة مماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ه قليلا ما تشكرون وقالوا آ ا ذ ا ضللنا في ا ل أ ر ض إ ن ا لفي خلق جديد بل هم و ا بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون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 واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم أ ع ر ض عنها إ ن ا من المجرمين منتقمون ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فلا تكن في م ر ي ة من لقائه وجعلناه هدى لبني إ س ر ا ئ ي ل وجعلنا منهم ائمتين يهدون بامرنا لما صبروا